نعبد الله نحمده ونستعين ونشكو اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا واشهد الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى ذاهر النبينا والمرسلين يا أيها الذين آمنوا اتنقوا الله حق ثقاته ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتنقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها دوجها منهما رجاء كثيرا ونساءا. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم. ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امرت وغوى. ولا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا. ايها المسلمون اوصي نفسي واوصيكم بسكوى الله عز وجل. فاتقوا الله رحمكم الله. ان الله يحب المتقين. ايها الناس. لقد تقرر من نصوص سبحان الله سبحانه وتعالى أن كل الطاعات وكل الأعمال الصالحة وكل الصفات الحسنة والأقوال السديدة مرضرة إلى العدل والحق تباعث العدل وباعث الحق وباعث الواعث الانصار يبلي الكون الحسن والفعل الصيد والعمل الصالح والافعال الحسنة وكل المعاصي والمنكرات والهجوء وانواع النور مردها الى يملي الأعمال الخبيثة ويولد الأقوال السيئة والصفات المنحطة وبهذا نعلم أن العدل أنواع أنسان معالد الصلاة العدل لأنها عبد وصالح ذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفاء والدعاء عدل لانه عمل صالح الحكم بالحق والانصاب والنهفف والخلق الحسن والتعامل الطيب وأداء اعمال صالحة والعزادات كل ذلك عدل والانصاب فيما بين الانسان ربه وفيما بيه الانسان ونفسك وفيما بيه الانسان والخلالك وبالمكامل فالظرم يأخذ العكس من ذلك فهو طرق وشعب ومنواع ومعالك فترفع الصلاة من الظرم وعقوق الوالدين الظلم والهسارة الى الجيران. من الظلم واهمال الخربية. من الظلم والظلم وانواع. الا ان اية في كتال الله سبحانه وتعالى جمعت انواع الظلم في صفة من الصفات. لنعلم تلك الصفة. والتي امل في خطورتها لكي نهترها. ما هي في الكرصمة التي وزعت انواع الظلم وخطره? انها اصبة الانتناع عن التوبة. فاذا منع الانسان نفسه من التوبة? حتى ما نفه من الظلم كونه محلا للخطايا والسيئات تلك الايه ومنة جثيمة من المنة الالهية عالو شرية انه فتح لهم باب التوبة مهما كان في الذنوب ومهما كان المعاصي. ما دام ان النفس لا تزال تتردد في استنشاك الهواء واخراج الكربون فانها كاد بث باب التوبة لدول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يتوب على العبد ما لم يغرغر قال وكيف يغرغر يا رسول الله قال ان تموى عند صور حلق في نحره ف تمج وتكون الوفاة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده انه يعرف عليه باب التوبة ويجعوهم الى باب التوبة. اين الرفاع? الذين يغفرون من البيوت? يمارسون اكل الحرام? شرم الخمور? واتجابة الراعش? اينهم لما يغفرون على من التوبة. فهذا البخل ضرق جثير. ومن لم يتم فأولئك هم الظالمون. وقد تكرر عند اهل العلمي بمعاني القرآن ان المبتدأ والخرق في الجملة. اذا كان معرفين افاد ذلك العظمة والشمولية. كأنه لا يوجد ظرب اخر من ذلك. فصارت التوبة هو الظرب الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. لان التوبة بابها مفتوحا حتى للمشرك. الذي اشرك بالله سبحانه وتعالى. ودعا معه اله اخر. فالضاء فين ثم قال حين قالوا لن عيز بن الله. ودفنهم حين قالوا لن الله ثالث ثالث قال في ذلك آفلا يسوهوا الى الله ويستغفرونه. هذه انتم مفتوحة للجميع. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله ينشق يده بالليل ليا صوم في النهار ويال يده من ليتوب يصيم الليل حتى تفرع الشمس من مغربها فاذا امر انسان يحد نفسه وتقوار الحديده والافعال السيئه واخلاق الخبيه ثم يخل ينام بلا توبة. ويمتح لا توبة. فقد تكر الظلم بانواعه. ومع ذلك فاذا تاب شام الله عليه. ولك توبة منحضرة او مختكرة لاصحاب السيئات. بل ايضا المحسنون من صفاته احنا هم تستغفر الله وأتوبوا ليه فإني أتوب لله في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي لقيم يقول إني أتوب لله في اليوم مئة مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهو المشير النبير والصراج النبير خاتم النبيين ومرسلين يمثل من هذه الطاعة والعبادة التي هي التوبة فما بالك أيها الإنسان تجني على نفسك الأرواع أن ثم تبخل من التوبة فإنها مغر فاحذر الظرب فإن الظرب مغرمات يوم القيامة يوم أن الصحائف وهي مليئة بالذنوب هناك توبة تنهوها وتزيلها فانها متراكمة على طاحبها تؤذيه في الدنيا في القبر ويستحض الإيذان عليها بالآخرة. في الدنيا يكتسب الكسوة. كسوة القبر. فقد كان صلى الله عليه وسلم دلنا العبد إذا أذنب نقط في كلبه نقطة سوداء فإذا تاب وأنام سكر كربه فإذا عاد إلى الزمد عادت الحرب السوداء فإذا تاب وأنام سكر كربه فإذا عاد إلى الزمد وعاد أي تكرر منه الذب ولم يتم التوبة الناصحة على كربه من فذلك قول الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. هناك لا يغرق عن مسلم لا يغرق عن انسان ليس عن سيفة فقط لا يغرق عن انسان الكاذب من الاسلم قبل الله اثلامه مهما كانت اعماله. عمر الهنطاب للغوان وقع بالشير ودفر ابنته ويحيا. واصبح مبشرا بالجنة بحضل اثلامه العظيم وتوبته الناصحة ورجوعه الصادق الى الله سبحانه وتعالى. حتى انه كان اذا مشى في شعب فرى الشيطان منه ومشى في من اخره. لكوة ايمانه وصلاة يقينه وفذكة اتباعه على الله عز وجل. فالله سبحانه يقول يا عبادي الذين نترب على أهلسهم لا تقعطوا من رحمة الله. ان الله يرسل الجنوب جميعا. انه هو الرحيم. وآليفوا الى ربكم واسلموا له. التوبة مفتوح للانسان ما لم تفاعده نفسه. وما لم تقرر الشمس من مغربها. في لطاعة الشمس من مغربها وآه الناس آمنوا كلهم. فذلك يوم لا ينفر نفسا ايمانها. لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. فالتوبة العبادة الضاعة بحق الاتها هي عبادة. وهي ضاعة. وهي فضل عظيم ورحمة. والسعادة. يقول معه مباشرة عبادة والصادقين في التوبة. واني لمن تاب وغامن وعجل صالحا ثم اهتداء. فلا ينبغي ان يتسلل اليأس. الى الكبر. الانسان اقل اكثر منه اكثر معاصي وقع فيما وقع يأتيه الشيطان يقول له اما لك انت تتوه وقعت عرض كذا مذكره وقعت كذا وقلت كذا وابتكرت كذا فليا ذلك الشيطان حتى ينهده من التوبة ويخده عنها فنزيده وباء على وباءه وعيفا على اذنه وجريمة على جريمته ويبرك الهد على ميزان سيئات الذنوب الا من رحم الله. فاستجدتم في اعباد الله عبادة ربكم بها. في اعمالكم في صفاتكم في اكوالكم في سركم في علانيتكم. فان الله ثمى نفسه التواب. وثمى نفسه العفور. وثمى نفسه الغبور. وثمى نفسه الرهيم. وثمى نفسه الغروب. استغفر الإنسان الله استغفاراً صادقاً وكان بشروط التولى ورد الحقوق إلى أعيها والعزب على أن يرود إلى الذنب والنية الصادقة بالتوبة الناصحة فإنه يركى رباً كريماً غبوراً رحيماً. جاء في الحديث عن رسول الله بالله والسلم فيما يرغيه عن ابه سبحانه وتعالى انه قالت يا عمدي لو برغت جنوبك عن السماء ثم استغفرتني غهرت لك ولا ابالي ما اعلمه من رب سبحانه وتعالى ثم استغفرتني الاستغفار الصالح الكائم على شروبه يقول ابن مال التروة من دلالة اكتابها السنة والجماع الامة وفروضها الندم على ما فعله. الاجراع الثوري. العزم على ما يعود. آنة وفرحكم. اللهم اهدنا واهدنا. واجعلنا اباك المهندين. وافلحنا وافلح بنا. واجعلنا الصالحين وصالحين. اللهم افعدنا بالتوبة الماضحة يا الله العالمين. اقول قولي هذا واستقر الله لي من كل ذنب وخطيئة. فقد بيقول هو توليه <تصفيق> انه هو وعلى أسواته وظلميته وأهل بيته أجمعين أما بعد ذلك الله عباد الله أيها المصلمون إن عتاب النفس ومحاسبتها في جانب التوبة من شأن الصادقين مع الله سبحانه وتعالى من خلق في نفسه وصاك الحل على الغالب فمتى يرجع إلى الله متى يمسك عن الظنوك? ومتى يكرر عنها? من خرط في جانب التربية لأولاده? فمتى يرشد ويمسك على حده ويبدأ الصفحة الجديدة الصفحة البيراء النظيبة فيعمل الى التربية الحسنة حتى يسد الباب على تلبير الشيطان الذي يقول له قد فاتك الغوال. قد فاتك. الفرصة ضابت عليك. الفرصة متاحة. العوج لله عن زوجة ليست حكرة على الأحد. وليست موصمية. لا تعرف الا في الشهر الغلالين ويوم الغلالين. بل ان كل ساعات الزمن وكل زكاية العمر. محل للتوبة. والعنابة والرجوع الى الله سبحانه وتعالى والوقوف مع النقص وقوف المحاسبة وقوف المعاتبة وقوف المجاهدة فالله يقول والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سدولنا وإذن الله لك لا المرسلين لابد أيها المصل من تلتبه الى نقصك وانت تنبل في ذاتك في جسمك أنك كوم من اللحم والعظام. اين تذهب بهذا الجسم? هل الى الجنة ام الى النار? هل الى السعادة ام الى الشقار? فنرد المحاكمة نفتك. وتعلم ان كل نفس بما كثبت رهينا. لن تبسلون عن ذنوب الناس. اذا لم تكن يقول من فن سنة سيئة فعليه مصرها ومصر من عامل بها الى كيام الساعة. ومن هنا استفق بردماء على ان المصرف الى سن لذريته ورعيته سنة سيئة. واعانهم عن مسال وزرع فيهم الشرق والذنوب والمعاطي بسببه. واشتراها بفلوسه. وارتبها بنفسه. واعانهم عليها وسجعهم عليها فانه يتحمل اوزارهم. ويحفظ ان اوزارهم واوزار الذين يملونهم. فلسى الانسان ان يتوب الله ثقة ناصحة. ويكون مفتاح خير مغراك شر. افتح جفتك باب الخير. واغلت عنها باب الشر. فان هذه الدنيا ورمع الآخرة. فالدنيا دار عمل ولا حساب. والآخرة دار حساب ولا عمل. فاخذوا من مكركم الدنيا. فاخذوا من ممركم الدنيا الى مكركم الآخرة. فلقوا الله سبحانه وتعالى اولهما رجدنا. اللهم انفرنا من بين يدينا ومن خلفنا. وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن خوفنا. ونعوذ بعضبتك أن نغتال من تحتنا. اللهم نات نبوسنا فكواها وتذكرها أن تخير من ذكاها أنت وليها مولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حزنا. وفي الآخر حزنا تنوقنا على بكار. اللهم إنا نقول فينا نظاهمين أن تتوب علينا. إن كنت التواب الرسيط. اللهم إنا نستغفر فإنك كنت غفار. وارتوي هيكا انت يا رب توابا اللهم تغفر علينا واغفر لنا انك انت التواب الرحيم وانك انت الغفور الرحيم, الرحيم وانك انت العليم الحليم اللهم اغفر لنا واغفر لنا اغا الى وماتنا واغفر لهم الجميع المؤمنين والهميلات والمسلمين والمسلمات فتحيا منهم واموات نفرك الله ان ترزقها الخيرات والبركات والسعاده يهدينا ودنيانا واخرانا انك انت السميع العليم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى البشريه انك خاطب بذلك في كتابك الكريم عباد الله ان الله يحب العدل والاحسان وايثار القربى وينها عن الشهي والمنكر والرذيل فاعبدوا الله عند تذكروا الله عظيما ترقم واشكروا على نعمه يبلغكم ولئن الله ينصر والله <تصفيق> أعلم <تصفيق>